بين الراهب والنساء خرج الراهب من معبده حين رأى سحابة تظل فتم عزلا عن القافلة تسلل بين الرواحل حتى اقترب منه ولما توقف أمامه حدق بمحمد عليه السلام ومحمد مندهش من فضوله ثم التف الراهب حوله والفضول يقتله تأمل ما بين كتفيه من الخلف فارتجف قلبه هيبة يا إلهي إنه خاتم النبوة النبوة التي ظل ينتظرها وزهد بالدنيا لأجلها توجه الراهب نحو أبي طالب وناشده أن يرد محمدا فهو يخشى عليه فرده أبو طالب إلى مكة وفي مكة لم يكن عليه السلام شابا فاشلا كان ممتلئا بالحياة والنشاط والصدق حتى سبقت الأمانة اسمه واسم أبيه في ذات يوم دخل على قومه وهم مجتمعون حول الكعبة فقالوا أتاكم الأمين الأمين في تجارته وبيعه وشرائه وارسته لمهنة الأنبياء فما من نبي إلا رعى الغنم وقد كان يرعاها على قراريط لأهل مكة يتتبعها في الأودية وبين الجبال مهنة شاقة وأجرها زهيد مهنة الأمانة أول شروطها وفي المساء يأخذها إلى أبيات أهلها وفي المساء يعود إلى أعمامه وأصحابه حيث تحل الحكايات ويحل السمر فالجاهلية مجتمع شعر وخمر وسهر وهو يخالط الشباب ويسمع بمغامراتهم مغامرات ليست عيبا ولا محرمة عند قريش والجاهلية لكنه عليه السلام لا يقارفها تمر بخاطره مرور سحاب الصيف يمر ولا يمطر. يقول صلى الله عليه وسلم ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا ليلتين كلتاهما عصمني الله تعالى منهما قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاية غنم أهلنا أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر فيها كما يسمر الفتيان فدخلت حتى إذا جئت أول دار من دور مكة سمعت عزفا بالغرابيل والمزامير فقلت ما هذا؟ فقيل تزوج فلان فلانة فجلست أنظر وضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس فرجعت إلى صاحبي فقال ما فعلت فقلت ما فعلت شيئا ثم أخبرته بالذي رأيت وفي اليوم التالي كرر المحاولة فعصمه الله بالنوم حتى طلعت الشمس بعدها يقول رجعت إلى صاحبي فقال ما فعلت قلت لا شيء ثم أخبرته الخبر فوالله ما هممت ولا عدت بعدها لشيء حتى أكرمني الله بنبوته ترى هل غابت المرأة عن قلبه وحياته الإجابة لدى امرأة هام به قلبها ورفرفت حوله روحها تغمض عينيها على الأمل به وتفتحهما على رفض والدها له فهل من طريق إلى محمد؟ هل من وسيلة تقنع هذا الشيخ؟ علها تحظى بفارس أحلام فتيات مكة وسيد شبابها عليه السلام؟